بس يعني صعب قوي يبقى اللي في دماغنا ومين اللي في دماغكم؟ الممرضة بتاعته خلاصة لاصة ومية مية, مية. <تصفيق> ده انت عتل يا دكتور والله ما كنتش أعرف انك بترقص حلوة كده هو انت لسه شفت حاجة يا حبيبتي ده نوات خلاصة لاصة ومية مية, مية. <تصفيق> <تصفيق> كمان ومالكنفين ده كله كايبة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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوليه ده انت فاكراني تيمور ابنك ولا ولا ايه اه طب حاسب حاسب حاسب ايه ما شاء الله ليه ما هو ما كله منها انصاف طب بقول لك يخش ينام والصبح رباح صباح ايه ونيله ايه بس يا ماما تعالي بس انا عايزاكي خش يا يسرى اخويا خش غير هدومك ونام حاضر حاضر يا نبع الحنان الصافي ست الحبايب يا حبيبه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 يخرب بيتخف في الدمك حتى في دي بتهزري أنا لا بهزر ولا بتنايل أنا من قهرتي وغيزي وسكتيله مامتو اللي منعيتني ما هي أمه برضو لا بصراحة هي هادة الموضوع لأنه كان ممكن نتطلق فيها النهاردة يا ساتر لا لا لا مش للدرجات دي طب الحمد لله إنها تدخلت بس المهم هتعمل إيه معاها اسمعي ودنتك